الله أكبر شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 وحياتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إِنَّ الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إِذِ القلوب لدى الحناجر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 والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر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 ضالين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بِكِ رَاضِيَةً نَرْضِي فَدْخُلِي فِي عِبَادِي